Oh oh oh oh La la la اكس منش حل من ويحت فينا ورى القذب المشدود لما حزنا وبك اصحابه اللي يحبه حلفه بالعالي ولا جاني سيبه يا سبع جمعيتو سلم في حياتو وش حال من مراه هي اللي بكتو دي بلا سمعها ويلوف يجيبو طير بهوها ويتمنى ما تخيبو fikol parti lek saen jan fikol parti fil virasto rsn mndir li fi bel senormal hda habbe bel li tebboqi خافوا من اللي هجروا سيدي باسي وعلينا ما قدروا لخوان العشق التلي تهمونا عصابة قالوا احنا ايلي ميتي ونسويش حال درنا قالوا ميسيو اي ترميني لزيلت رحكي يا جامي كلها نهي يا منتالي تقوية وهي أصلح الحرية وإن شاء الله نعيشوها لو كان المتمنى تاخذنا هكا نكون وصلنا اللي بينا يمو لنا سيدي فيسي الخوية بيش توصلوا وتحلونا أحنا ليجو نحال فين لخر الدنيا تشوفونا حتى لو كل رحنا نو فيلجينرياسيون جيكو بنفس العقليه يحارب العدوان اللي فيكم ندي في اللي خلقنا في الفيراج بدانا جا محسبنا معها ليسانسيه تفرحنا جنار اللي غدروكم كميتنا كدت إن شاء الله يا العالم وحال نهز ويدينا نحيتونا الباشاش الكسكيت والكشكول حكم كوفي يش نلبس وفرفتو مش ومش ماقول نوتر باسيون بردوها <الفردية> لور فرش في التلي حاجة أقوى مني الله غالب لزيتوني حريه يا لعلى كيف نكسبها حتى الكره دخلوا فيها اصحاب السلطه ومنها حرمونا العاصمه صارت غمه بالله فوتون على جنط أقوى اقوى امم يا ليل لو حكيها la la la hadi